تَرَدَّدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثِنْتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ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 وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُبَت عَلَيْهِ مُذذَِّةُ وَمَسكَنَةُ وَدأُ بِغَبَدٍ مَِ المَّ ذَلِكَ بأَهُ كَوا يَك فرُرونَ بِآياتاتِ اللههِ وَيَقَوتُدونونًاَّ بِّينَ بِغير الحق